ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تنبيدا ثم يطمع أن ازيدك الا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه فعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَسَرْ كَالَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْنِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَسَرْ لِمَنْ سَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَفْ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 وقلنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين فما تنفعهم شفاعة السافين فما لهم على التذكر معرضين كأن لهم حمر مستفرا فرّس من قصوره بل يريد كل أمر إِنْمِنْهُمْ أَيْ أن يُؤْتَ صُحُفًا مُنَشَّرَة كلا بل لا يخاطون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة